هو الأول والآخ والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض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 للله ورسوله وأَفِقُوا مِنْ مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَقْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ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 اولائك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظونا نقت باسم نوركم أنظونا نقت باسم نوركم قيلوا جع وراءكم فألتمسونورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهرو من قبلي العذاب. ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وتربصتم وارتبطتم وغرتكم الأمل حتى جاء أم الله وغرق بالله الغنم. بل يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفوا.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 إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقين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 الذين يبخلون ويأمون الناس بالبكر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا عُسلاً بالبَدِينَةِ وأنزل ما معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَمَنَافِعٌ لِّلْأَنَاسِ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِغُصُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِ لَوَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدْعُوهَا